الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع المصر للترى من فطوه ثم ارجع المصر كرتين أنقلم إليك البصر خاسئا يا قالم اليك البصر خاسئا وحسيح ولقد زينا السماء الدنيا بوصامي فجعلناها وجعلنا ما للشياطين وأعطنا لهم عذاب السعيق وللذين كفروا بهم عذاب جهنم وبيئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لا شيء قو سمعوا لا تكادوا تميز من الغيب كلما ألقى في غا فوجس عليهم خزنة غا أن يأتيك النديق قالوا بلا قد جاءنا النديق فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أولاق ما كنا في أصحاب السعيد ما تغفوا بذابهم فسحق لأصحاب سعيه إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم عفّة لهم عفّة واجه وَأَن سِرّ قَوْلِكُمْ أَوْجِئْهُ بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ نَنَامُ فِيهَا فَمَشُ فِي مَنَاكِبِ عَقْلُ مِرْزَقِ وَقُلْ مُرْسِ بِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ أَمْ أَمِيتُم مَّا فِي السَّمَاءِ أَي يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضُ أَي يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضُ فَيَأْتِيَكُمْ يَتَمُورُ أَمْ أَمِيتُم مَّا فِي السَّمَاءِ أَي ان قاسم فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان ذيك اول ينؤي رب اي فوق صا فتي فَإِنْ سِكُمُنَا إِلَّا الرَّحْمَنُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَصِيرٌ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي وَجُنُودُ لَكُمْ يَنصُرُكُمْ, ينصركم <تفحون> إلا في غروه أمن <من> هذا الذي يرزقكم إن أمسك هزقه بل لجوا في عتوه ونفوه أفمن يمشي مكما على وجهه أمن يمشي سوياه امَّيَ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ وَالَّذِي أَشْعَكُم وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ الذي دع أقوم في الأرض وإليه تخشون ويقولون متى هذا الوعد إلَكُم صادقين قل إنَّمَا الْعِلْمُ عِلْمَ اللَّهِ وَإِنَّمَا فَلَمَّا أَرْسَلُوا عُذِلَتَا سِيئَتْ يُوهُ الذِي ذَكَرُوا وَقِيلَ مَاذَا الَّذِي كُنْتُمْ تَدَّعُونَ قُلْ أَعَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِي اللَّهُ وَمَن مَّعِي رَاحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ قلوا الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح مراءكم غورا فمن يأتيكم بما مراءنا Ayy